تَجَاء عَلَيْهِمْ جَزَاءً إِلَّا كَذِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآدِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتن يذكرهم قال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وقال بن فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم العالمون ثم انكفوا على رؤوسهم لَقادَ اعْلَمتَ مَا هَؤُلاء يَنطِقُونَ قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُ شَيْئًا وَلَا يَنفَعُكُمْ ۖ اُفْتُرِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون قالوا حرقه وانصروا آل يتقم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم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 وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ